بسم الله الرحمن الرحيم العائدات إلى الله نور وهداية إشراقة أمل طهر ونقاء عفاف وحشمة ربنا إننا سنعلم الذين آذل الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى تسجيلات القادسية الإسلامية تقدم العائدات إلى الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ستنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وبعد يسر تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن تقدم لكن هذه المجموعة القصصية الموسومة بالعائدات إلى الله سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكن بما فيها من العبر والعضات إنه على كل شيء قدير القصة الأولى زورق الإيمان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 رما بي زورقي في نهر التوبة في نهر التوبة الصافي فخرجت منه إنسانة أخرى لقد رسل هذا النهر ما كان بداخلي من الظلام والضلال كان الشيطان قبل أن اغتسل في ذلك النهر يزين لي سوء عملي حبب إلي المعاصي جعلني أعشق الغناء ولا شيء سواه زين العقوق والعسيان وأصبح في أذني وقر وحاجز منيع عن سماع النصائح والمواعظ وعلى قلبي قفل محكم الغلق فلا أتدبر ولا أتفكر في آيات الله وخلقه نفخ الشيطان في رأسي فأصبح غروري وكبريائي يمنعاني من الاختلاط بالأخريات إلا بمن هن على شاكلتي من شياطين الإنسان تركت الدراسة لعامين متتاليين بعد أن أخفقت فيها ذلك أن هدف الذي أذهب من أجله للمدرسة هدف تافه لا يرضي الرب سبحانه كنت أذهب إلى المدرسة التي قد اتخذناها سوقا لتبادل الأشرطة والصور وغيرها ولأعرض ما بحوزتي من الأزياء والموديلات. كانت هذه هي حياتي ولكن الله الرحيم بعباده أنجاني فقد أصرت احد الأخوات الملتزمات على الاتصال المباشر بي، واستطاعت بحول الله التأثير عليه بعد محاولات عدة خرجت من ذلك النهر وكأني مولودة جديدة جعلت من رضا الله ثم الوالدين هدفي المنشود الذي أسعى لتحقيقه عدت إلى مقاعد الدراسة أنهل من بحور العلم والكنوز لكي أبين لأخوات المسلمات حلاوة التوبة والطاع وأدعوهن إلى الله وإلى التمسك بالحجاب والفضيلة ونبد التبرج والرذيلة وهجر الأغاني والمسلسلات حطمت زورق الحياة الذي ركبت فيه في بداية مشوار حياتي وركبت زورق الإيمان والصبر وأمسكت بيدي أقوى المجاديف أمسكت مجداف الأمل بيد ومجداف العلم والمعرفة بيد الأخرى مشيت بزورقي وأخذت أمسح الدمعة من عيون اليتامى، وأربط أكتاف الثكالة وأرسم الابتسامة على شفاه المحزونين وأصبح الحنان والرحمة ماء لزورقي والسعادة سماء ونفحات الإيمان والأمل تدفعه إلى الأمام فيا له من زورق آمن ويا لها من سعادة ذقتها وأنا فيه إنه زورق الإيمان الذي أعيش فيه الآن وسأظل إن شاء الله أعيش فيه إلى أن ألقى الرحمن القصة الثانية هدية وهداية هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصال وتزرع في القلوب هوا وودا وتكسوهم إذا حضروا جمالا مجموعة من الفتيات المقصرات فتح لهن طريق التقليد الأعماذ رعي فسلكنه دون وعي ولا إدراك ترهن فتشمئز نفسك من أشكالهن شعور منفوشة مصبوغة وكأن الرماد ذر عليها ذر وملابس عجيبة عليها صور فاضحة وأشكال مزعجة تكاد تمزق من شدة الضيق مفتوحة من الجانبين وأحذية ذات كعوب عالية تجعلهن راقصات في مشيتهن فالأشكال غريبة والألسنة عربية بحتة أراد الله بهذه المجموعة خيرا فقد أهدي إليهن شريط يحتوي على قصص لأناس تائبين عائدين إلى الله تركوا المعاصي والمنكرات وحافظوا على الذكر والصلوات فبدل ذلك الشريط حياتهن وحولهن من حال سيء إلى حال حسن فعدنا إلى الله وأنبن إليه لقد كانت هداية هؤلاء الفتيات بفضل الله سبحانه عن طريق هذا الشريط الذي أهدي إليهن فكان نبراسا أضاء لهن الدرجة لقد نفضن غبار الغفلة والمعاصي وارتدين ثياب التقوى والإخلاص معدما كنا على جرف نهار قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله القصة الثالثة محاضرة مؤثرة تقول الأخت صاحبة هذه القصة كنت شديدة الحب والإعجاب بأحد الفنانين المغنين وكنت دائمة الاستماع لأغانيه لا أستطيع القيام بأي مهمة إلا على نغمات صوته حتى عند القيام بالأعمال المنزلية العادية كالطبخ والغسيل وغيرهما وكثيرا ما أسهر الليالي من أجل استماع أغانيه من خلال الإذاعات المختلفة وزيادة على ذلك أقوم بجمع صوره من كل جريدة أو مجلة وأكتب اسمه على كل كتاب أو دفتر أو جدار من شدة شغفي به ومن غفلة أنني إذا رأيته في المنام قمت بتسجيل ذلك الحلم السخيف في ورطه واحتفظت بها لألا أنسى ذلك الحلم. وكم مرة بكيت عندما يتعرض ذلك الفنان لإهانة أو تحقير من أحد من الناس لقد كنت في غفلة إلهية ولعذاب ربي ناسية حتى جاءت اللحظة الحاسمة في حياتي وذلك عندما ألقت إحدى المعلمات الفاضلات في مدرستنا محاضرة عن عذاب المغنين والمغنيات ومن يستمع للغناء فأصابت كسميخ الشعريرا وخفت خوفا شديدا ولم أتمالك لسيحين عودتي إلى منزلي فقمت بتحطيم أشفطة الغناء دون إصغاء لداء الشيطان وكانت تلك المحاضرة سببا في العودة إلى الله وتطهيراً لقلبي من رجس الغناء وأحمد ربي أن خلصني من ذلك الذنب الأثيم وأدعو الله إن يهدي الفنانين وغيرهم أجمعين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين القصة الرابعة الحلم تقول الأخت صاحبة هذه القصة كانت حياتي أشبه بحياة الجاهلية على الرغم من كون ابنت أناس محافظين ومتمسكين بالقيم والمبادئ الإسلامية كنت لا أحافظ على أداء الصلاة في وقتها حتى إن صلاة الفجر لا أصليها إلا بعد الساعة العشر أرى إخوتي يسهرون في رمضان لقيام الليل وقراءة القرآن وأنا أحيي الليل بالسهر على أشرطة الفيديو والنظر إلى ما يغضب الله وفي ليلة من الليالي وبعد أن أويت إلى فراشي رأيت في يرى النائم أنني مع مجموعة من الصديقات قرينات السور وكنا نلعب كعادتنا فمرت من أمام جنازه. فجلست أنظر إليها وكنا يحاولن صدي عنها حاولت أن ألحق بها فلم أستطع فركضت وركضت إلى أن وصلت إليها وبعد مرورنا بطريق وعر عجزت عن مواصلة المسير فوجدت غرفة صغيرة مظلمة دخلتها وقلت ما هذه قالوا لي هذا قبرك هذا مصيرك عندها أردت أن أتدارك عمري فصرخت بأعلى صوتي أريد مصحفا أريد أن أصلي أريد أن أخرج دمعة تنجيني من عذاب الله الأليم فجاء صوت من خلفي قائلا هيهات تهيات، إن قضى عمرك وأنت منهمكة بالملذات وفجأة استيقظت من نومي على صوت الإمام في صلاة الفجر وهو يتني قوله تعالى ألم يأني كثير منهم فاسقون سبحان الله شريط حياتي أخذ ينطوي أمامي وقد تداركتني نعمة ربي بأن جعلني أتوب إليه قبل الوفاة فلله الحمد والمنة القصة الخامسة الرحيل يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل يا نفس قد أزف الرحيل تقول الأخت التائبة بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم تبحث عنها تجدها في مصلاة راكعة ساجدة رافعة يديها إلى السماء هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أنني عرفت به ومن أكثر من شيء عرف به لا أؤدي واجباتي كاملة ولست منضبطة في صلواتي بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلاما متنوعة لمدة ثلاث ساعات متواصلة ها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور. عدت إلى فراشي ها هي تناديني من مصلفا قلت لا نعم ماذا تريدين يا نورة قالت لي بنبرة حادة لا تنامي قبل أن تصلي الفجر أوه. بقي ساعة على صلاة الفجر وما سمعتيه كان الأذان الأول بنبرتها الحنونة هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش نادتني تعال يا هناء تعالي بجانبي لا أستطيع إطلاقا رد طلبها تشعر بصفائها وصدقها لا شك طائعا ستلبي قلت ماذا تريدين؟ قالت اجلسي قلت ها قد جلست ماذا لديك بصوت عذب رخيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة سكتت برهة ثم سألتني ألم تؤمني بالموت؟ قلت بلى مؤمنا قالت ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ قلت بلى ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل قالت يا أخي ألا تخافين من الموت وبغتته انظري هند أصغر منك وتوفيت في حادث سيارة وفلانة وفلانة الموت لا يعرف العمر أجبتها بصوت الخائف حيث مصلىها المظلم إنني أخاف من الظلام وأخفتني من الموت كيف أنام الآن كنت أظن أنك وافقت على السفر معنا في هذه الإجازة فجأة تحشرج صوتها واهتز قلبي قالت لعل هذه السنة أسافر سفرا بعيدا إلى مكان آخر ربما يا هناء الأعمار بيدنا وانفجرت بالبكاء. تفكرت في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لا يمهلها طويلة ولكن من أخبرها بذلك أم أنها تتوقع هذا الشيء؟ قالت ما لك تفكرين جاءني صوتها القوي هذه المره وأضافت هل تعتقدين أنني أقول هذا لأنني مريضة؟ كلا ربما أكون أطول عمرا من الأصحاء وأنتي. إلى متى ستعيشين؟ ربما تعيشين عشرين سنة أربعين ربما أكثر ثم ماذا؟ لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة وهي تقول لا فرق بيننا كلنا سنرحل سنغادر هذه الدنيا إما إلى جنة أو إلى نار ألم تسمعي قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تصبحين على خير هرولت مسرعة وصوتها يطرق أذني هذاك الله لا تنسي الصلاة الثامنة صباحا أسمع طرقا على الباب ليس هذا الوقت موعد استقادي بكاء وأصوات يا إلهي ماذا جرى؟ لقد تردت حالة نوره وذهب بها أبي إلى المستشفى إن لله وإنا إليه راجعون لا سفر هذه السنة مكتوب علي البقاء هذه السنة في بيتنا بعد انتظار طويل عند الساعة الواحدة ظهره هاتفنا أبي من المستشفى تستطيعون زيارتها الآن؟ هيا بسرعة أخبرتني أمي أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير عباتي في يدي أين السائق؟ ركبنا على عجل الطريق الذي كنت أذهب لأتمشى مع السائق فيه فيبدو قصيرا ما له اليوم طويل وطويل جدا أين ذلك الزحام المحبب إلى نفسي كي التفت يمنة ويسر زحام أصبح قاتلا وممناه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 منظر عجيب لم أره من قبل صعدنا درجات السلم بسرعة قالت الممرضة إنها في غرفة العناية المركزة وسآخذكم إليها ثم وصلت إنها بنت طيبة وطمأنت أمي أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها هذه هي غرفة العناية المركزة الدخول ممنوع لأكثر من شخص واحد وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أختي نورة تنظر إلي. وأمي واقفة بجوارها بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط أن لا أتحدث معها كثيرا دقيقتان فقط تكفي.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 آسفة إذ ضايقتك قالت كلا ولكني تذكرت قول الله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق عليك يا هناء بالدعاء لي فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة سفري بعيد وزادي قريب سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت ثم بكيت لم أعي أين أنا استمرت عيناي في البكاء أصبح أبي خائفا علي أكثر من نوره لم يتعودوا هذا البكاء والانطواء في غرفتي مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد صمت طويل في بيتنا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 ما بعد أخبروني أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي الوداع الأخير وأني قبلتها لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا حين نظرت إليها مسجاتا على فراش الموت تذكرت والتفت الساق بالساق عرفت حقيقة أن إلى ربك يومئذ المساق لم أعرف أنني عدت إلى مصلاها إلا تلك الليلة وحينها تذكرت من قاسمتني رحم أمي تذكرت من شاركتني همومي تذكرت من نفست عني كربتي من دعت لي بالهداية من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب الله المستعان هذه أول ليلة لها في قبرها اللهم ارحمها ونور لها قبرها هذا هو مصحفها وهذه سجادتها وهذا وهذا, وهذا بل هذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي إنها ستخبئه لزواجها تذكرتها وبكيت على أيام الضائعة بكيت بكاء متواصل، ودعوت الله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو عني دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تدعو فجأة سألت نفسي ماذا لو كانت الميتة أنا ما مصيري لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني بكيت بحرقه ويأذبه هذه المرة أحسست بتمأنهلة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن لم لم ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر صليت صلاة مودع كما صلتها أختي من قبل وكانت آخر صلاة لها القصة السادسة من عالم الأزياء إلى عالم الكتب اعلموا أنما الحياة الدنيا لعظ ونهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تقول الأخت صاحبة هذه القصة عشت في بداية حياتي في ضلال وضياع وغفنة بين سهر على معاصلة وتأخير للصلاة عن وقتها ونوم وخروج إلى الحدائق والأسواق ومع ذلك كله فقد كنت أصلي وأصوم وأحاول أن ألتزم بأوامر الشر التي تعلمتها منذ نعومة أظفاري حتى إني في مرحلة المتوسطة كنت أعد ملتزمة بالنسبة لغيري من الفتيات الأخرى ولكن حب المرأة للزينة والجمال والشهرة وميلها الغريزي لذلك كان من أكبر مداخل الشيطان عليه فقد كنت مفتونة جدا بالأناقة وحب ابتكار الموديلات التي قد يستصغرها البعض ويقول إنها ليست بمعصية، ولكني أقول إنها قد تكون من أكبر المعاصي فقد كانت هي وقتي كله كنت أفكر فيها عند الطعام والشراب والنوم والسفر وأثناء الحصص المدرسية حتى في الاختبارات مع حرص الشديد على المذاكرة والتفوق حيث كنت من الأوليات على المرحلة بكاملها وأعظم من ذلك أن مثل هذه الأبور التافهة كانت تشغل تفكيري حتى في الصلاة والوقوف بين يدي الله فإذا انتهيت من الصلاة بدأت في وصف المدير الذي فكرت به في الصلاة لأختي وأذكر مرة أني حضرت زواج لإحدى قريباتي وحزت على إعجاب الكثيرات من بنات جيلي من إطراء ومديح بطريقة اللبس مما زاد من غروري وجعلني أتحسر وأتألم لما لم ألبس أفضل لأحوز على مديح أكثر وأخذت أتحسر لمدة سنة تقريبا قد تستغربون ذلك ولكن هذا كله بسبب الصديقات المقصرات التي كنت أختارهم فكنت بالنسبة لهم ملتزمة وفي نهاية المرحلة الثانوية يسر الله لي طريق الهدى. فقد كنت أذهب أثناء الاختبارات إلى مصلى المدرسة لأذاكر مع صديقاتي. فأجد هناك بعض حلقات العلم، فأجلس إليها وأستمع أنا وزميلاتي. فأثر ذلك فيه مما جعلني بعد التخرج ودخول الجامعة التحق بقسم الدراسات الإسلامية. وفي الجامعة تعرفت على أخوات صالحات. وبفضل الله ثم بفضل أخوات الصالحات ومجالس الذكر والإلحاح في الدعاء أعانني الله على أن أستبدل حب الدنيا بطلب العلم حتى إني أنسى حاجتي للطعام والشرب مع طلب العلم ولا أزكي نفسي ولكن الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث كما أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعادة تغمر قلبي فأقول بأنه يستحيل أن يكون هناك من هو أسعد مني وهو أقل مني التزاما حتى ولو كانت الدنيا كلها بين عيني ولو كان من أغنى الناس وهكذا تمت رحلتي من السهر على الفيديو والأفلام الماجنة إلى كتب العقيدة والحديث وأبحاث الفقه ومن النوم إلى الظهيرة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فالإنسان محاسب على وقته وعليه يستغل كل دقيقة فإذا كنت في وضع لا يسمح لي بطلب العلم فلساني لا يفتر ولله الحمد عن ذكر الله والاستغفار وأكثر ما ساعدني على الثبات بعد توفيق الله هو إلقاء للدروس في المصلة بالإضافة إلى قراءتي عن الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اللباس والجمال والزينة والأسواق والزيارات بين الناس وهذه من أحب الأشياء إلى قلبي فكنت كلما أردت أن أشتري شيئا من الملابس التي تزيد على حاجتي أقول ألبسها في الآخرة أفضل إِنَّ الله يدخل الذين آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري مِنْ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد القصة السابعة الرفقة الصالحة تقول الأخت صاحبة هذه القصة ما أتعسى الإنسان حين يعيش في هذه الحياة بلا هدف وما أشقاه حين يكون كالبهيمة لا هم له إلا أن يأكل ويشرب وينام دون أن يدرك سر وجوده في هذه الحياة لقد كان هذا هو حالي قبل أن يمن الله علي بالهداي لقد عشت منذ نعومة أظفاري في بيت متدين وبين أبوين متدينين ملتزمين كان هما الوحيدين الملتزمين من بين سائر الأقارب والمعارف. وكان بعض الأقارب يلومون والدي رحمه الله لأنه لا يدخل بيته المجلات الهبطة وآلات اللهو والفساد وينعتونه بالمتزمت والمعقد ولكنه لم يكن يبالي بأقوالهم أما أنا فكنت بخلاف ذلك كنت مسلمة بالوراثة فقط وطوال أيام حياتي في المرحلة الدراسية المتوسطة والثانوية لم أركع لله ركعة واحدة وإذا سألني والدي هل صليت أقول نعم كذبا ونفاقا ولقد كان لرفقات السوء دور كبير في فسادي وانحرافي حيث كن لي كل ما أطلبه من مجلات هابطة وأغاني ماجنة وأشرطة خلعة دون علم والدي أما اللباس فكنت لا ألبس إلى القصير أو الضيق وكنت أتساهل بالحجاب وأتضايق منها، لأنني لم أكن أدرك الحكمة من مشيئته. ومضت الأيام وأنا على هذه الحالة إلى أن تخرجت في المرحلة الثانوية واضطررت بعد التخرج إلى مغادرة القرية التي كنا نسكنها إلى الرياض لإكمال الدراسة الجامعية. وفي السكن الجامعي تعرفت على صديقات أخريات. فكن يشجعني على ما كنت عليه من المعاصي والذنوب إلا أنهن كن لي على الأقل صلي مثلنا ثم اعملي ما شئت من المعاصي وفي الجانب الآخر كانت هناك بعض الأخوات الملتزمات كن دائما يقدمن لي النصيح إلا أنهن لم يوفقن في نصحي بالحكمة والموعظة الحسنة فكنت أزداد عنادا وإصرارا وبعدا ولما أراد الله لي الهداية وفقني للانتقال إلى غرفة أخرى في السكن ومن توفيق الله سبحانه أن رفيقاتي هذه المرة كن من الأخوات المؤمنات الطيبات وكنا على خلق عظيم وأدب جم وأسلوب حسن في النصيحة والدعوة فكنا يقدمنا لي النصيحة بطريقة جذابة وأسلوب مرح. وطوال إقامة معهم لم أسمع منهم تأففا أو كلاما قبيحا. بل كنا يبتسمن لي ويقدمن لي كل ما أحتاجه من مساعدة. وإذا رأينني أستمع إلى الموسيقى والغناء، كنا يظهرن انزعاجهن من ذلك. ثم يخرجن من الغرفة دون أن يقلن لي شيئا. فأشعر بالإحراج والخجل مما فعلت وإذا عدنا من الصلاة في مصل السكن كن يتفقدنني في الغرفة ويبدين قلقهن لعدم حضور الصلاة فأشعر في قرارة نفسي أيضا بالخجل والندم فأنا لا أحافظ على الصلاة أصلا حتى أصليها جماعة وفي أحد الأيام أخذت دوري في الإشراف على الوحدة السكنية وبينما أنا جالسة على مكتبي أستمع إلى أغنية في التلفاز وقد ارتفع صوت الغناء جاءتني إحدى رفيقاتي في الغرفة وقالت لي ما هذا؟ لماذا لا تخفض الصوت؟ إنك الآن في موقع المسؤولية فينبغي أن تكون قدوة لغيرك فصارحتها بأنني أستمع إلى الأغاني وأحبها فنظرت إلي تلك الأخت وقالت لا يا أختي هذا خطر وعليك أن تختار إما طريق الخير وأهله أو طريق الشر وأهله ولا يمكنك أن تسيري في طريقين في آن واحد عندها أفقت من غفلتي وراجعت نفسي وبدأت أستعرض في مخيلتي تلك النماذج الحية المخلصة التي تطبق الإسلام وتسعى جاهدة إلى نشره بوسائل وأساليب محببة فتبت إلى الله وأعلنت توبتي وعدت إلى رشدي وأنا الآن ولله الحمد من الداعيات إلى الله ألقي الدروس والمحاضرات وأؤكد على وجوب الدعوة وأهمية سلوك الداعية في مواجهة الناس كما أحذر جميع أخواتي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 رواه البخاري القصة الثامنة كلمات نافعة تقول الأخت صاحبة هذه القصة كنت لا أصلي إلا نادرة وكنت منهمكة في قراءة ما لا ينفعني ومطالعة ما لا يفيدني مشغلة بسماع ما يغضب الله عز وجل غارقة في عالم المعاصي.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 لأني ما زلت مصرة على ذنوب السابقة فكنت أصلي صلاة جافة بلا روح أركع وأسجد دون استشعار لما أقرأه من آيات أو أقوله من أدعية لأن قلبي ممتلئ بالمعاصي وليس فيه محل لذكر الله أو الخشوع في الصلاة كانت إحدى صديقاتي تلح علي دائما في الحضور لمجارس الذكر ولكني كنت أرفض وأتهرب منها وذات مرة ألحت علي صديقتي فذهبت معها مرغمة وكانت المحاضرة عن الصلاة فأحسست أني بحاجة لهذا الموضوع خاصة حين أخذت المحاضرة تشرح قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فقالت إن الصلاة تجعل الإنسان أو المصلي يبتعد عن كل فاحشة وكل منكر فهي تنهاه عنه وهذه حقيقة أثبتها الله تعالى ولكن نجد أن أغلب المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر بل إن أحدهم يفكر في صلاته ماذا سيفعل بعد قليل، فصلاته لم تنهه عن منكر. وهذا دليل على أن الصلاة ناقصة فعليه أن يراجع نفسه هل نقص من خشوعها؟ هل نقص من اطمئنانها؟ هل استشعر وتدبر كل ما يقرأ ويقوم؟ إلى آخر ما قالت فوقعت كلماتها علي الماء البارد على الضمآن فهذا ما أحسه وأفتقده ومن تلك اللحظة أخذت أستشعر كلما أقرأ فوجدت في سورة الفاتحة من المعاني ما لم أكن أجده من قبل فحمدت الله على أن هداني إلى الصراط المستقيم ودعوت لهذه المحاضرة بظهر الغيب واقتديت بها فأصبحت بفضل الله من الداعيات إلى الله فلعل الله أن ينفع بكلماتي هذه ويفتح بها قلوبا غلفا وآذانا صما والحمد لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللهو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا القصة التاسعة حادث ومحاسبة إن الفرق بين المرأة المتحجبة الطاهرة والمرأة المتبرجة السافرة كالفرق بين الجوهرة الثمينة المصونة وبين الوردة التي على قارعة الطريق فالمرأة المحجبة مصونة في حجابها، محفوظة من أيدي العابثين وأعينهم أما المرأة المتبرجة السافرة فإنها كالوردة على جانب الطريق ليس لها من يحفظها أو يصونها فسرعان ما تمتد إليها أيدي العابثين فيعبسون بها ويستمتعون بجمالها بلا ثمن حتى إذا ذبلت وماتت ألقوها على الأرض ووطئها الناس بأقدامهم فماذا تختارين أخت المسلمة؟ أن تكوني جوهرة ثمينة مصونة أو وردة على قارعة الطريق وإليك أخت المسلمة هذه القصة لفتاة كانت من المتبرجات فتابت إلى الله وعادت إليه فها هي تروي قصتها فتقول نشأت في بيت مترف وفي عيلة مترفة ولما كبرت قليلا بدأت أرتدي الحجاب وكنت أرتديه على أنه من العادات والتقاليد لا على أنه من التكاليف الشرعية الواجبة التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها فكنت أرتديه بطريقة تجعلني أكثر فتنة وجمالا أما معظم وقتي فكنت أقضيه في سماع لهو الحديث الذي لا يزيدني إلا بعدا من الله وغفله أما الإجازات الصيفية فكنا نقضيها خارج البلاد وهناك كنت ألقي الحجاب جانبا وأنطلق سافرة متبرجة وكأن الله لا يراني إلا في بلدي وكأنه لا يراقبني إلا فيها وفي إحدى الإجازات سافرنا إلى الخارج وقدر الله سبحانه فوقع لنا حادث توفي فيه أخي الأكبر وأصيب بعض الأهل بكسور وآلام ثم عدنا إلى بلدنا كان هذا الحادث هو بداية اليقظة كنت كلما تذكرته أشعر بخوف شديد ورحبه إلا أن ذلك لم يغير من سلوكي شيئا فما زلت أتساهل بالحجاب وألبس الملابس الضيقة وأستمع إلى ما لا ينفع من لهو الحديث والتحقت بالجامعة وفيها تعرفت على أخوات صالحات فكن ينصحنني ويحرصن على هدايتي وفي ليلة من الليالي ألقيت بنفسي على فراشي وبدأت أستعرض سجل حياة الحافلة باللهو واللغو والسفور والبعد عن الله سبحانه وتعالى فدعوت ربي والدموع تملأ عيني أن يهديني وأن علي وفي الصباح ولدت من جديد وقررت أن واضب على حضور الندوات والمحاضرات والدروس التي تقام في مصلى الجامعة وبدأت فعلا بالحضور وفي إحدى المرات ألقت إحدى الأخوات محاضرة عن الحجاب. وكررت الموضوع نفسه في يوم آخر فكان له الأثر الكبير على نفسي وبعدها ولله الحمد تبت إلى الله والتزمت بالحجاب الشرعي الذي أشعر بسعادة كبيرة وأنا أرتدي القصة العاشرة آيات عبر النافذة تقول الأخت صاحبة هذه القصة كنت متمادية في المنكرات والعصيان، ولكم حاولت والدتي نصحي وتذكيري لدرجة أنها تبكي أمامي ولكن بدون فائدة ظللت أسير في طريق مظلم كالح أتخبط فيه بين الأوهام والخيالات وعندما يسدل الليل ستارة ويرخي سدولة أفكر فيما سأفعله غدا وعندما يقبل النهار وتطلع الشمس أحمل هم الليل وبماذا سأقضي؟ ليس لي هم سوى الدنيا وإضاعة الأوقات بدون فائدة. وتمرّ الساعات وتضيع الأوقات وأنا بين أونية أو مجلة أو في المنصّق. وهكذا ألبستني الغفلة من ثيابها ألوانا شتّا. وذات يوم.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 تفعل ما تفعله في نفسي من تأثير كبير سبحان الله ما أشد تلك الكلمات وما أعظمها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونبخ في الصور ذلك يوم الوعي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 لا تمسه يداي إلا في المدرسة هذا إن حضرت حصة القرآن ولم أهرب مع قرداتي ودق جرس الإنذير في نفسي مدويا بعد سماع الآيات وانهالت الأسئلة من كل جانب يا إلهي ماذا أعددت لسؤال ربي ماذا أعددت للقبر وضمته وللموت وسكرته لا شيء أبدا لا رصيد لدي أنجوبه ولا زاد أتزود به يا إلهي ماذا سأفعل راح من العمر الكثير ذنوب في الليل وآثام في النهار إذن لا بد من الرجوع الرجوع إلى الله والاستعداد ليوم يشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها لا بد من الاستيقاظ والعمل بجد وإخلاص لعل الله أن يعفو عن الكثير ويقبل من القليل. أخواتنا الفاضلات بات من الواضح أن للقصة أثرا بالغا في تلمس طريق الحق لكثير من الفتيات لذا فإننا نطمع بما تجود به أنفسكن من قصص واقعية حصلت لكن أو لأحد الأخوات نجعلها بين دفتي شريط قادم بإذن الله ولا يخوتنا أن نقدم الشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا الإصدار ونخص منهم الأخ حمد الدريهم ومؤلف الكتيبات التي اخترنا من بعضها هذه القصص وجزا الله خيرا مع تحيات تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام صندوق بريد 7138 الرمز البريدي 31462 هاتف رقم 8266 تسعة سبعة ستة خمسة. فاكس 8276227 تم التسجيل استوديوهات مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com